بداية كلامي طلبت الواحد الرحمن عظيم الجلال عباتي كلها لاجله او من بعد ذكره مرحبا عد نجم بان وما الاحبر راق الحيا وانتثر وابلة هلا مرحبا في حفل ربعي عمل عدوان وفي ليل تنبطيب والنور مكتمل لبينا ندلي في المواقف ذرا وكنان عوان مطالق وها فزعت عاجلة قال بغية اللي باسمهم يرجح الميزان اللي هم سمعت عاطره ومداتهم جزلة نرحب بكساب الجزيلات بوراكان بنقروش اللي صادق المدح يحسم له خذ المدح والناموس بالفعل والبرهان يحسم المواقف والجميل والجميلة له ويفرح به اللي ينتخي من وراء البيبان من الدين والحظ الردي زايد الحملة يسدد عن المديون ويقابل الديان وكم من سجين نطلقه واجتماع شملة وبضيوفه يرحب او يضمد من القعدان، وكسب قالت والنعم والكل يشهد له، ومن دربعة ينثني والكريم معان، يقبل النهار الضيق بالعزم والصملا دخل في مجال المدح يوم احتمل ميدان، وخذا صادق الوقفات والمدح بالجملة، وربعه مقاديم الضفر. ربعنا العجمان بني شامر اللي فعلهم نادر العملة اللي هم في مجال المجد والطايلة عنوان والهم سيرتن ما كل رجل متقسم له وختمانها بالمسك والعود والريحان الكل بلجن مدح بن باصم يقدم له <تصفيق> I'm not I love Quan Somia